اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا في هذه الأيام الطاهرات الفاضلات إلى ما يحبه من العمل الصالح ويرضاه وأن يجعل عملنا كله خالصا مسددا لوجهه الكريم وحده لا شريك له وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل <تصفيق> أيها الإخوة يطيب لي من خلال هذا المنبر أن أتحدث إلى حضراتكم اليوم حديثا اسمحوا لي أن أسميه حديثا مهما واسمحوا لي أن أنني حينما أسميه حديثا مهما إنما أقصد أنني أرسم به معلما هاما من معالم هذه الدعوة الإسلامية ومن معالم هذه الأمة الإسلامية يا إخواني رمضان أبدا لم يكن شهر الغفلة ولكننا نحن معشر الدعاة أحياناً ما نساهم في أن نكرس انه شهر الغفلة رمضان عمره ما كان شهرا للنوم والدعاء عمره ما كان شهرا حتى للعبادات الفردية يعني لم يكن شهرا ليصلي الانسان ليصوم الانسان ليزكي الانسان حتى لو كانت العبادة لها اثر اجتماعي كان يعطي الفقير او يكون بينه وبين رحمه علاقة ولكن رمضان في الحقيقة شهر يخرج الإنسان من ضعفه إلى القوة التي أرادها الله تبارك وتعالى له وخلينا صرحاء نحن أمة تعاني اليوم من الاستبداد السياسي ونحن أمة تعاني اليوم من تسلط أعدائها ونحن أمة تعاني اليوم من ضعف نتيجة ترك عزمات الدين فنحن محتاجون إلى كل ما يخرج الأمة من ضعفها إلى القوة التي رسمها لها الإسلام، يعني يعني نحن بحاجة هذا منهاجنا هذا هو الطريق الذي لا بد أن نسلكه وأن نبحث عنه. ففي واقع الأمر أننا عندما ننظر هذه النظرة العميقة إلى رمضان، سنجد أن رمضان شهر أراد الله تعالى به أن يستخرج من ضعف الناس. من ضعف الإنسان وأنتم تعرفون أن الإنسان خلق من ضعف وأنه خلق ضعيفا وأنه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها وأن الإنسان تركيبته أنه ليس بكائن قوي وإنما هو كائن ضعيف فالله تبارك وتعالى أراد أن يخرج من هذا الضعف بشريعة الله قوة الصيام هو أداة كبيرة لتحويل الضعيف إلى قوي، هكذا بكل وضوح. ولذلك فإنكم افتحوا المصاحف تجدون أنه ما من مرة من المرات أمر فيها الناس الناس بالصيام إلا كانت مرة لإعدادهم لأمر عظيم جدا. وترون مثلا على سبيل المثال وعلى اوضح الأمثلة ان المثل الذي يضرب دائما بطالوت وجالوت ان بني اسرائيل كانوا قد وصلوا لدرجة من الذل والعار لدرجة ان الرجال يذبحوا الراجل بيدبح وانظر الى المحنة ان تعيش المرأة ان يعيش الحريم بدون رجال ام نساء بدون رجال أي عار يمكن أن يلحق بها أي تعرض لأعراضها أي استهانة بكرامة النساء النساء بدون رجال ولو لاحظتم أيها الإخوة ستجدون أن هذا الكلام حدث عبر فترة زمنية طويلة جدا يعني سيدنا موسى عندما ولد لماذا ألقته أمه في اليم؟ لأن فرعون يأخذ الذكور ويذبحهم. طيب لما كبر سيدنا موسى وأصبح شابا وأصبح رجلا إذا بفرعون يقول سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم الله يبقى المسألة ليست سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر ولا عشرين وإنما عند ميلاد موسى كان الرجال الذكور بيتذبحوا وعند رجولة موسى بعد عشرات السنين كان الذكور يذبحون يبقى إذن إحنا بنتكلم عن أمة تعيش عشرات السنين في محنة هذه الأمة لما بلغت من الضعف هذه الدرجة ومن الهوان ولدرجة أنهم كانوا تحت أقدر كانوا يلعقون حذاء فرعون لكن لما جاء الوقت الذي أراد الله تعالى بهم أن يخرجوا من هذه المحنة وأن يخرجوا من هذه الأزمة وأن يخرجوا من هذا الضعف ومن هذا الهوان هم الذين أنتم عارفين مظاهرات عارفين مظاهرة عارف لما الناس تمشي في الشارع تقول يعني الموت لأمريكا عارف لما يمشوا في الشارع يقولوا أخرجوا أمريكا من العراق أخرجوا أمريكا من أفغانستان عارف لما الجامعات في البلاد الإسلامية تتحرك عارف هذه الصورة بهذه الحماسة الموجودة في الشعوب المسلمة نتيجة التسلط القائم عليها والاستبداد المسدد اليها ذهبوا الى نبي لهم الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم احنا عايزين حركة سياسية تخرج الامه من, ضعف من ضعفها ويا اخواني حركة سياسية بدون حركة تربوية دا كلام عبارة عن حماسة يجروا أصحابها يفر ويجروا مع أول اختبار ولذلك قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله نحن متفرقون نحن أمة تحتاج إلى قائد يا إخوان ألا تسمعون هذه النبرات الآن أليست هذه النبرات اليوم نبرات مسموعة هذه الأصوات أصوات معروفة ان احنا محتاجين قائد ومحتاجين قدوة ومحتاجين اسوه ومحتاجين والمهم ان يعني عايزين الشيء اللي مش موجود يعني المهم انهم لا ينظرون فيما عندهم من قوى وقدر وكنوز وانما بحول يدوروا على ما ليس موجودا وصدقوني لو هذا الشيء الغير موجود وجد بين ايديهم سيبحثون عن شيء اخر لانه هكذا الاماني الإنسان غير الصادق الصادق يفتش فيما عنده أنتم ترون أطفال الحجارة في فلسطين المباركة مدوا أيديهم إلى الظلطة إلى الحجر الموجود تحت أقدامهم فحركوا الأمة كلها لأنهم كانوا صادقين في أنهم يريدون أن يبحثوا عن مخرج طريق للخلاص فبحثوا وفتشوا فيما بين أيديهم انما من ليس صادقا يقول بس الحقيقة لو موجود نبله لو موجود حجر طب عرفت لو عندي انا ما كان استخب فيه تعرف لو ان عندي كذا ويظلها كذا ويتمنى الاماني البعيدة التي ليست بين داي فبنو اسرائيل قالوا لهذا النبي ابعث لنا ملكا قدوة قائد يجمع الامة يزيل خلافاتها يجعلها واضحة الطريق نقاتل في سبيل الله وبالفعل هذا النبي كان حصيفا وما هو أصله بيشتغل بشريعة وبمنهج مش بيشتغل تحت شعار بالروح بالدم نفديك يا فلان وإنما يعمل طبقا لشرحة الله ومنهاج الله وما أوحى الله به من النور فأراد هذا النبي أن يستخرج ثباتهم طيب ما يمكن يفرض عليكم القتال فإذا بكم تتمحكون عارفين التماحيك عارفين التلكؤات التلاكيك عارفين التعليق على الشماعات ما يمكن تبحثون عن أي شيء تستطيعون به أن ترجعوا عن نصرة هذه الأمة قالوا يعني قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتله قالوا بتتكلم بتكلم كيف تقول هذا الكلام؟ بيوتنا اخذت منها ديارنا اخذت منا ارضنا طردنا منها ابنائنا قتلوا انت بتتكلم ازاي نحن شعب حدث فيه ما حدث ولكن يا اخواني كما قلت لكم المخرج السياسي الذي لا يتأسس على وضع تربوي صادق اساسه الايمان وممارسة التجارب الإيمانية والطاعة والالتزام والانقياد مخرج عادة ما يفشل وكانت النتيجة فعلا أن هذا النبي الله تعالى أوحى إليه باسم الملك الذي يمكن أن يقود إن الله قد بعث لكم طالوت ملك أنا عايز أقول لكم حاجة سبكم من التماحيك لا أريد أن أقف طويلا مع ما فعله هؤلاء الإسرائيليون من تماحيك وإنما أقول لكم هذا القائد الرباني البصير الذي اختاره الله وجعل من مؤهلاته أن الله أن الله أعطاه بسطة في العلم يعني هو على علم على بصيرة العلم هو البصيرة هو الإدراك هو أن يفهم من أين يأتي النصر وكيف يأتي النصر النصر لا يأتي لا بالقوميين ولا بالعروبيين ولا بال بالوطنيين ولا بالترابيين أصحاب التراب الوطني والظلط الوطني والأسمنط الوطني وإنما يأتي بأصحاب الدين بالعقيدة بالإيمان برفعة شأن الأمة بناء على عقيدتها لذلك هذا القائد الرباني الذي عنده علم والله تعالى شهد له كأنه يعطيه ختم التصديق كأنه يصدق على قوله إذا بأول فريضة إذا بأول امتحان يفرضه هذا القائد الرباني على أمته على شعبه هو الصيام هو الصيام أمة بتنفض غبار الذل والركوع والسجود أمام عدوها والضياع والرجال تدبحوا والنساء تستباحوا أعراضهن القائد الرباني هو بيخرجهم اراد ان يختبر قدرتهم على ان يمتنعوا اذا دعوا الى الامتناع وعلى ان يفعلوا اذا دعوا الى الفعل فقال لهم ان الله مختبركم ان الله مبتليكم يعني مختبركم الله سيختبركم بنهر نهر في مي كتير جدا لكن لا تشربوا من الماء وهو بين أيديكم انظر في نهار الصوم عندما يكون كوب الماء بين يدي وأنا في غرفة مغلقة وأنا خارج البيت طوال النهار وحلقي جاف جدا ومر جدا وليس يراني أحد إلا رب العالمين فأنا أمتنع وليس هناك شيء حولي يمنعني إلا الله القائد الرباني طالوت وهو يعد الأمة التي تنفض غبار الذل أراد أن يختبرهم بالقدرة على أن على كبح جماح النفس وأنتم تسمعون قول عائشة رضي الله عنها الحميراء تسمعون قولها وهي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لأربه كان يملك نفسه مش واحد لعابه يسيل امام اي شيء كده يلوح له به تعال الى الشيء الفلاني فينطرح ارضا وانما كان يملك اربة فطالوت اراد ان يستخرج من هذه الامة الفئة التي تملك نفسها التي تستطيع ان تمتنع قال ان الله مبتليكم بناء بنهر مختبركم بنهر فمن شرب منه يتفضل يروح على بيته ويرجع مش هيمشي معايا مش هيكمل معايا معركة ما ينفعنيش ما يصلحش وان كان منذ دقائق كان يهتف ويقول ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لكن, لكن فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لي يا كذا كده يا رب لما كتبت علينا القتال انظر الى التحول والتبدل بين لحظة الحماسة وبين الانفس التي ربيت واعدت واقيمت على اساس التربية الحقيقية والتزكي والوقوف كالاسود امام عدوها وانت حملت العطش فإذا يا إخواني ونظر إلى نتيجة الاختبار شوف سبحان الله نتيجة الاختبار مضحكة ازاي يقول تعالى عن ثمانين ألف جيش مكون من ثمانين ألفا يقول الله عز وجل فشاربوا منه يا خبر فشاربوا منه مين لم يقل فشارب منه معظمهم فشارب منه أكثرهم فشاربك منه نسبة عالية أمة منهارة أمة منهارة هم ممكن بالحناجر يشربوا لهم كوباية شيء سخنة يعرفوا يهتفوا بصوت عالي. إنما عند وقت الجد أمة منهارة يقول تعالى فشربوا منه إلا قليلا. فرجعوا كلهم وخرج هذا القليل. الشاهد معي أنا لا أستطيع في الوقت المحدود أن آخذ قصة من أولها لآخرها. إنما الشاهد معي أن الصوم هو أول فريضة ضربت على أمة تختبر لتخرج من غبار الذل لعز النصر والتمكين كذلك في قصة آدم عليه السلام الله تعالى قبل اسمعوا يا إخوة قبل أن يخلق آدم قبل أن يخلق آدم أعلن للملائكة أنه سوف يخلق آدم للأرض وليس للسماء وليس للجنة إني جاعل في الأرض خليفة إني سوف في المستقبل ليس فورا وإنما إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وهذا طبعا أنا لا أدخل في التفاصيل العقائدية بالنسبة للزمن الآن إنما أكلمكم قبل أن يرى آدم مخلوقا قبل أن يخلق يقول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة ولكن الله وقد علم سبحانه سبحانه سبحانه أنه يخلق في الأرض خليفة خليفة خلافة في الأرض لا الملائكة خليفة عن الله ولا الجن خليفة عن الله ولا الوحوش الكاسره الأسود والنسور والصقور والنمور لا أرضية ولا طائرة ليس فيها ما يصلح أن يكون خليفة على الله فإذا بالله سبحانه سبحانه لكي يجهز الإنسان البشر الآدم لمهمة الخلافة في الأرض والله تعالى يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني جميعا كل شيء في السماوات كل شيء في الأرض مسخر لك يا آدم ويا ذرية آدم يا أيها الإنسان لكي الله سبحانه وتعالى يجعل الخلافة في الأرض لآدم فرض عليه الصيام أنتو عارفين قال له شوف الجنة دي كلها كل وشرب كما تريد ما عدا هذه الشجرة هذه فريضة الصوم الله تعالى يقول لكم كلوا واشرابوا زي منتوا عايزين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسفل من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل بعد كده عايز تلتقي بزوجتك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم عايزين تكلوا وتشربوا كلوا واشرابوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسفل من الفجر إذن الصيام هو أن يباح لك وأن تمنع في فترة فالله سبحانه وتعالى جعل هذا لآدم قال له شوف هذه الجنة قدامك كله انت وزوجتك كله منها رغدا حيث شئتما حيث سمانا ومكانا عايز تأكل بالليل صبح ظهر العصر المغرب العيشة تنام تصحى تأكل, تأكل. انت حر لكن ولا لكن لا تقرب هذه الشجرة لا تقرب هذه شج دي بالذات لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فآدم طالما كان قادرا على أن مرة تانية بكرره أن يمنع نفسه أن يمتنع أن يملك أربه ألا يكون سائل اللعاب أمام ال الغرائز وامام الشهوات وامام ما يمكن ان يساق اليه طالما يملك نفسه اهلا وسهلا هو كده قادر على ان يقوم بواجبه انما اول ما الشيطان يقول له اسمع عم ادم انت في عندك ككائن بشري نقطة ضعف انك عايغ طول العمر يقول لك يا طويل العمر يطول عمرك يا سيدي ربنا انما ف فلعب الشيطان على هذا الوتر قال له اسمع هل أدلك على شجرة الخلد الخلد وملك لا يبلأ قال له هي دي الشجرة اللي انت ممنوع تأكل منه قال له يا ساتر يا ملعون يعني ما افهم قالوا ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين يا جماعة يا ناس فظل فهنا فقد ادم نتيجة الاغواء شرطا من شروط الخلافة في الارض وهو القدرة على ملك النفس وعلى منع وعلى القدرة على منع الانهيار انهي... امام الشهوات امام الرغبة امام الغريزة امام اللينا عايزه اللينا عايزه أ... أ... أ... أ... يعني بيسموها ايه اتنكد ولا اتندم ولا أت... أطع... اتمزق لاني لا استطيع ان اصل اليه فاول ما ادم فقد القدرة على الصوم بانه اكل من الشجرة فوراً بدون شيء آخر اهبط منها جميعا ولذلك آدم عصى في الجنة وتاب في الأرض وده معنى مهم جدا وانا تكلمت فيه من قبل كلاما مستفيضا ليس هذا وقته إنما فعلا المعصية والتوبة التوبة في مكان النهوض بالرسالة مش في مكان الانهيار مش في, مش في المختبر مش في المعمل الصغير المعمل ده مكان انا ساختبر فيه انما انا بخرج الى الميدان لذلك ايها الاخوة كان الصيام مقدمة لماذا لينهض ادم بدور الخلافة في الارض انا بكلمكم ونحن اليوم أمة اراضيها محتلة محتلة حتى لو كان هذا الاحتلال خارج بصورة بصورة يعني يسموها علشان تتقبل ليبدو كما لو كان مجرد اتفاق بين المحتل الغاصب الغاشم المعتدي وبين بلادنا حتى يعني يريدون ان يبدو الامر انما نحن امة اراضيها محتلة ومقدراتها محتلة وسلطانها محتل وقدرتها على ان تتخذ قرارها بنفسها محتل لذلك أقول لكم إن الصوم الذي أخرج بني إسرائيل على عهد طالوت هو الصوم الذي هياء آدم للخلافة في الأرض عندما كان أول خلق الله من البشر آدم عليه السلام. كذلك ترون سبحان الله سبحان الله ترون المسلمين المسلمون لما أرسل المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام كم عذبوا كم طردو كم هجروا كم اخذت اموالهم كم؟, كم كم كم كم انتهكوا كم اعتدي عليهم كم يعني مساله ضخمه هؤلاء كلما ارادوا ان يردوا الكيد كان الاسلام يقول لهم لا امتنعوا امتنعوا قال كفوا أي مش انتم بتعروا يا اخوة قرآن بتعروا قرآن ولا بيمر على الآذان كده والسلام احنا في كرفة والله ان الذين يختمون القرآن في رمضان وتمر الآيات عليهم لا يقفون أمامها والله تبكي القلوب على مثل هذا تبكي القلوب على آيات تدق الأسماع ولا تعيها القلوب سبحان الله قال لهم القرآن كفوا أيديكم انت عايز تضرب وعايز تقتل وعايز تنسف وعايز ت... انما كفوا ايديكم واقيموا الصلاة يعني كفوا ال... ال... رد الفعل السريع واقيموا منهاج التربية لتظهر نفوس مستكملة لهذه التربية لانها ستقاتل غدا لكن لو حركت يدها الان تحركها وهي ضعيفة بعد 15 سنة فقط تحركها وهي فتية فتقتلع الظلم اقتلاعا كله مش هيبقى سجال بين الظلم والعدل احنا هنشيل الظلم كله فقال كفوا ايديكم واقيموا الصلاة مرت 15 عام وسيحدث التحول <تصفيق> وسيحدث التحول الخطير ان الامه التي بقيت خمسه عشر عاما شعارها كفوا ايديكم ولا تحركوا ايديكم بالانتصار لانفسكم تجاه هذا الظلم سيصير من اليوم شعارها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أي أن يقاتلوا وأن يدفعوا الظلم وأن يحدث قتال الله يبقى خلاص حدة الامتناع الحمد لله مفيش مسألة كفوا أيديكم من تحت فإذا بالإسلام قبل أن يتنزل عليهم الأمر بأن يتحركوا لنصر دينهم لغزوة بدر أنتم تعلمون أن غزوة بدر هي الغزوة التي منذ خلق الله البشر الأرض إلى أن تقوم القيامة ليس هناك يوم إبليس يكون أذل ولا أدحر ولا أخذ ولا أخذ ولا يكلل يجلله العار مثل ما كان في يوم بدر يوم الشيطان فيه كان في حالة خزي وعار فضيحة كان مفضوح فضيحة الله طب ايه فاذا بالاسلام قبلها سنة اثنين من الهجرة ما بقلنا 14 سنة بيفوت علينا شهر اسمه شهر رمضان انما في هذه السنة الاسلام يقول لهم لا رمضان ده سنة يتصوموا ما حدش يأكل ولا يشرب ولا يلقى زوجته في نهار الصوم أبدا لم يقل لهم صوموا علشان يعودوا لغاية صلاة العيد ويقولوا هي صمنا وإنما صوموا لأنه بعد 17 يوم من رمضان لن تتركوا وإنتوا كنتم 15 سنة تصومون خمستاشر سنة تصومون كف أيديكم فعندكم رمضان خمستاشر يوم قبل غزوة بدر زي الخمستاشر سنة اللي فاتوا خمستاشر يوم تصومون ثم تتحركون فقد أعدكم الصيام للقتال وللجهاد يا إخوة طالوت أمة أعدت بالصيام الخلافة في الأرض أعدت بالصيام بدر أعدت بالصيام المعجزة الكبرى خلق عيسى عليه السلام قال الله لأمه فإما ترين من البشر احدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا ليخلق البشر الذي ليس في خلقته شك أنها معجزة ايها أيها الإخوة إيه لنا بقول ده إذا كبريات الامور في تاريخ المسلمين في تاريخ البشر كبريات الامور سبقها اعداد الناس بالصيام يعني القدرة على ان املك نفسي القدرة على الامتناع في سبيل الله اني اذا فعلت افعل لاني اتخذت قرارا بان افعل واذا امتنعت امتنع لان عندي القدرة على ان امتنع مش ناس وقعة يمكن على موبايل ولا جوال ولا, ولا, ولا سيارة ولا رقم سيارة ولا تليفون ولا ثوب ولا طعام امم تسيل لعابها نتيجة شربة خمر ولا نتيجة اعلان في الصحف ولا نتيجة شيء من هذا القبيل امتلكوا انفسهم ولذلك انتصرت الامة حين فهمت ان الصوم مقدمة للمهمات الكبرى انما النهاردة عايزين احنا احنا احنا كدعاء و و واسدتنا ومشايخنا في كل مكان جزاهم الله خيرا بعضنا احيانا يكرس العلمانية يكرسها هما بيقولوا الدعاء والعلماء يتكلموا فقط في كذا والاسلام لا علاقة له لا بقضايا الامة ولا بالسياسة ولا بالظروف العامة ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا, ولا لهم يجوا العلماء والدعاء هم أيضا لا يتكلمون في رمضان إلا عن الأمور التي ليست من هذا الشأن طب ما يبقى بنحقق حقق لهم ما يريدون هو رمضان ليس إلا يتكلم عن شخصيات الصحابة مثلا أو لنتكلم عن شخصيات الرسل أو عن الجنة والنار أو عن الصيام رابد وف... أن نحدث الأمة في قضاياها لأن الصيام هو مقدمة صيام كان لفتح مكة الجيش اللي فتح مكة كان جيشا صائما في رمضان عشرين يوم صيام قبل غزوة فتح مكة في بدر كذلك في كل المواقع الكبرى ونحن اليوم أيها الإخوة لو لم يكن لو لم شوف خلينا واضحين وصرحاء إذا لم يكن الجهاد في سبيل إيه او إيه الجهاد أولا في سبيل موقف الإسلام منه إيه هو ده كلام هو ده يعني فكر ده مش فكر هذا شرع هذا فقه هذا دين هذا دين هو ذروة سنام الإسلام لما تجيب فريضة وفريضة ثانية وثالثة وربعة وخمسة القمة في ذروة السنام الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله والله تعالى سمى الدخول في الاسلام بالشهادتين تقول اشهدوا أن لا اله إلا الله وأشهد ان محمد رسول الله تدخل في الاسلام بالشهادة وتخرج في الجهاد في سبيل الله بالشهادة سمى الشهادة النطق بالشهادة سمىه شهادة والاستشهاد في ميدان المعركة سمى هشهادة هو هذا ما يعني كأنك تقيم الدليل على صدق شهادتك بالتوحيد بأن تفعل هذا فالجهاد في سبيل الله ليس شيئا يستحيا بل بالعكس يفتخر به لأنه دفع للمظلمه الله تعالى يقول يعني سبحان الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيرا يعني الجهاد دوره أن يوقف الظلم أن يوقف التسلط أن يوقف اقتحام المقدسات أن يوقف أكل الأعراض والتهام الأراضي والأموال والأنفس والدماء الأمة الإسلامية ملايين استشهدوا فيها استشهادا فيا إخواني لو لم يكن بعد كل هذا وقوف الأمة مجهولة في سبيل رسالتها اليوم فريضة معنى ذلك أنه لن يكون فريضة أبدا خلاص لأنه إيه الناقص إيه ما هو الشيء الذي ليس موجودا أراضي أكلت نعم شريعة الإسلام لا وجود لها لو الربا اليوم مية في المية من أراضي المسلمين فيها ربا مية المية من أراض هات لي كده واحد من 10% المية فيها بنوك غير ربويه من أراضي المسلمين من أقصاها إلى أقصاها لا يوجد المكان الذي القانون يحرم فيه الخمر مثلا في أراضي المسلمين أكثر من 99.6% من عشرة من أراضي من من, أر من الأراضي الخمر حلال فيها شريعة الله مهذرة وجنود الله وعندنا في يد عدونا أسرى بل اسيرات امرأة تبقى عندها خمسة ستة حكم سجن مدى الحياة من يقول بهذا الكلام من ي... كل ما تقلب صفحة المسلمون في الصين المسلمون في روسيا المسلمون في اوروبا المسلمون في افريقيا تقلب الصفحات تجد المسلمين في محن في كل مكان في العالم اذا ايها الاخوة نحن لا نصوم لنتكلم عن الذكر والجنة والنار والصلاة والقيام والصحابة والمرسلين والقرآن وإنما نصوم لنخرج من الضعف قوة وليخرج المسلم عارفا ما هو المطلوب منه تماما المطلوب أن يملك نفسه وأن يكون منهارا أمام عدوه والله تبارك وتعالى ذكر الذين ينهارون امام عدوهم والذين يضيعون امام شانئيهم وأمام مهاجميهم فقال لهم فترى قال عنهم فترى يعني هتشوف هتتفرجوا بنفسكم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي في اعداء الإسلام يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة احنا خايفين منهم هيعملوا فينا ايه ده في ايديهم كذا وفي, يدهم كذا وفي يدهم كذا فيقول الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين أيها الأحبة الكرام، ما الذي أردت أن أذكره لكم في هذه العجالة وأنا أتحدث عن عن هذه الظروف وعن هذه الأحوال؟ أردت أن أقول إننا عندما نقول للناس صوموا ونقول لهم قوم الليل ونقوم لهم ونقول لهم أخرج صدقة الفطر أو زكاة الفطر ونقول لهم افعلوا سووا. لا نقصد أن نربي إنسانا <تصفيق> يعيش لنفسه في صومعة والله يا اخوة لو كانت العبادة آه والله مهمة اقف معاكم امام هذا المعنى لو كانت العبادة هكذا ها ملوش لازمة ان الإنسان الانسان مفيش داعي يخلق ليه عشان يصوم طب ما الملائكة لا تأكل ولا تشرب عشان يقوم الليل طب ما الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ما بيزهوش محتاج بشر ليه إذا كنتم متصورين أن البشر خلقوا ليصوموا أو ليقوموا فقط أنتم مغلطين لأن الملائكة أقدر إنما البشر خلقوا ليصوموا فعلا وخلقوا ليقوموا فعلا ولكن ليفعلوا ذلك وهم يعلمون أنهم مطالبون بالقيام بواجبات الإسلام وبالنهوض بفرائضه وبرسالته ولذلك انظروا أيها الأخوة وأنتم تفقهون الدين واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا يقول ما عبد الله ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين ما عبد الله بشيء افضل من الفقه في الدين انت نسم خلصين هو صلاة القيام من غدا فتعلم تعلم اية في كتاب الله اية بس واحدة كان ذلك خيرا له من ان يصلي مئة ركعة وفي حد صلى مئة ركعة النهاردة في حد تعرفوه صلى القيام مئة ركعة لا نعرفه احدا الآن يصلي القيامة مئة لكن تعلم آية واحدة ولو كانت قل هو الله أحد ولو كانت الله الصمد لو تعلمت الله الصمد فقط ليه؟ لأن الفقه في الدين ينشئ العبد الذي يعرف كيف يدفع عن دينه ويقوم برسالته التي أرادها الله تبارك وتعالى منه أقول أعود فأقول لذلك من اراد الصيام ووجد ان الصيام سيعطله عن رسالته فتعارض الصيام مع رساله الاسلام فجاء واحد قال ايه قال لا. بس ده بصراحه ده الصيام ده ركن بني الاسلام على خمس وأنا يعني إشهادة عن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أنا لازم أصوم ده, ده فصام هل تعرفون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه الذي صام نعم في يوم من الأيام خرج المسلمون في سفر فصام فضعفوا عن ضعفوا عن القيام بواجبات الجهاد وهم لسه بيتحركوا الى عدوه فافطر النبي عليه الصلاة والسلام وافطر المسلمون انما بعض المسلمين لم يفطر صام فقال عنهم النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك العصاه عصاه صيمين في رمضان ركن الإسلام وأنت رسول الله الذي فرض الصيام تسميهم العصاه نعم لأن الصوم إعداد للرسالة فإذا ما تحول الصوم إلى أنه العائق أمام الرسالة فإن من يتمسك به ويترك الرسالة لتسقط آثم آثم أيها الإخوة آثم نعم لا بد أن نعلم أننا أمة تهيئ للقيام بمهماتها إنما اللي مش عارف يمتنع عن نوع من المشروبات الغازية ومش قادر يمتنع عن نوع من الصابون ومش قادر يمتنع عن كذا لأنه يشتري من عدوه اللي بياخد هذا المال ليحاربنا به أمة تنهار أمام عدوها لذلك كم قلت إن كلمة الإنسان لن تكون من رأسه إلا أولا ثم يستطيع بعد ذلك أن يأتي باللقمة من فأسه ليس العكس لأنه إن استطاع إن استطاع إذا كانت كلمته لن تكون من رأسه إلا إذا كان شبعان وإذا كان عنده الأمن الغذاء متوفر أبشر أي مجاعة هتخلي الناس تترك عقيدتها الله تعالى يوم حبس النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب في مكة ثلاث سنوات وليس عنده لقمة يأكلها كانت عقيدته مستقرة عنده مهما كانت الظروف تأتي بعد ذلك اللقمة من الفأس تامينا تأمينا ودعما لأن الكلمة من الرأس ولكنها لا تكون ثمنا أبدا مش شرط أبدا وإنما أنت تفعل ذلك في سبيل الله وتعرف أنك تستطيع أن تمتنع حتى عن اللقمة وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام اللي بنتكلم عنه في رمضان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام ثلاث سنوات لحد ما كانش لا يأكل حاجة إلا كل ورقة شجرة ورقة شجر كان مد يده يأخذ ورقة شجر ويمسحها هكذا ويقول بسم الله ويأكل لا طعام عندهم ويأكل ورق الشجر وورق الشجر فيه ما فيه مما يحدثنا فيه علماء النبات اليوم من أمور يعني لكن يأكل لا يجدون طعاما ولا شرابا ولكنهم صامدون أما الذي من أجل اللقمة يترك العقيدة لأن كذمته من رأسه لن تكون إلا بعد لن تكون لقمته من فأس سيبيع الدين دائما الصيام جاء ليعلمني القدرة ليعلمني التماسك ليعلمني القوة ليخرج من الضعف البشري قوة تأبى أمام هذا الكلام ولذلك والله يعني أتذكر أن الصحابة الذين الله عليهم وهم يعذبون في مكة كانوا أحياناً يقايضون على الطعام ويقايضون على الشراب ويقايضون على ما يأكلون ولكنهم كانوا قد تربوا على هذا لهذا أنا بنصح الناس ما يناموش طول اليوم يعني بعض الناس وخصوصاً الطلبة الطلاب في إجازات ربما هو ليس موظفا فينام أنا أنصحه أن ينام طوال اليوم انه لا بد أن يذوق جزءا من اليوم يعني يذوق فيه معنى أنه صائم يذوق أنه عطشان أنه جوعان يصبر ويصمد يا إخواني يا إخواني ظلموكم وظلمونا كثيرا عندما علمونا أن الصوم أن نتكلم في الأمور الشخصية فقط وألا لا نتكلم في أمور الأمة بينما الصوم هو بعث لهمم الأمة في كل مكان وفي كل حال من أحوالها ما دامت أمة صائمة مجاهدة اسمعوا يا إخوة قبل الإسلام كان هناك رهبان في الصوامع الإسلام ليس دين الرهباني في الصوامة عبد الله بن المبارك مين عبد الله بن المبارك ده عبد الله بن المبارك ده كان مجاهدا وعالما وإماما خرج يوما في جيش لإنقاذ مظلومين فوجد فتنة بين الجنود يقولوا يا سلام شايفين الراجل الصالح العابد الباكي الخاشع اللي بيصلي طول القيام فلان الفلاني في المكان الفلاني فكتب بيتا من الشعر مشهور معروف يقول يا عابد الحرمين يعني يا من تعبد الله في الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب احنا رئاب بالطير ودماء بتخرج من اجل نصرة الاسلام وتكلمني عن, عن مش مثل هذا ولذلك أنا والله عندما رأيت وهم يذيعون صلاة القيام وانا تشوفوا اظن في قناة الاقصى او شيء ان رئيس وزراء الشعب المسلم في فلسطين هو نفسه رئيس وزراء الشعب هو نفسه الذي يصلي اماما بهم في الصلاة في صلاة التراويح في صلاة القيام يا سلام مشهد عزيز والله كرمز طالما اشتقنا الى ذلك ان يكون الامام في ميدان السياسة هو الذي يعرف كيف يقوم ويسجد ويركع لربه في ميدان العبادة شيء فقدته الامة منذ سنين النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الموت وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس معروف القصة لكن اسمعوا ما لحقوش يبلغوا أبا بكر لأن أبا بكر كان سكن بعيد على ما كانت له كان في الصلاة عدت. فقام عمر فصلى بالناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة تزلزل وهو في مرض الموت قبل ما يموت بساعات بساعات قليلة يعني من آخر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة لما وجد أن من يأم الناس ليس أولى الناس بالإمامة قال يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون حتى جاء أبو بكر وعمر وحش ده فاروق الأمة أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة من العشرة المبشرين بالجنة لو كان في أمتي محدثون فعمر لكن ما دام الأولى نريد أن نعلم أيها الإخوة أننا لا نصوم من أجل أن نلبس جنبية بيضة ونمسك سبحة وننزل الجامع بين العصر والمغرب ومعايا ابني يخش الصلاة وإنما ابني بدل ان اقول له تطلع طبيب ولا تطلع مهندس ولا وروح كذا اعلمه يا بني مستقبلك في ساحات الجهاد وما اظنك الا مستشهدا قبل ان تبلغ امال الدنيا التي نبحث عنها لو استطعنا ان نخرج في امتنا هذه الفتوة وهذه القوة اذا فقد ادركنا ما معنى رمضان اسمعوا ايها الاخوة اسمعوا واعقلوا هذه الكلمة لو تحولت الأمة يا آباء في كل مكان ويا أمهات لو تحولت إنها تعلمت من منهج لقمان لقمان عليه السلام الله أيضا أعطاه ختم التصديق على قوله قال ولقد آتينا لقمان الحكمة كما قال عن طالوت بسطة في العلم قال عن لقمان آتينا لقمان الحكمة ماذا قال الناطق بالحكمة لقمان ماذا قال لقمان وهو ينطق بالحكمة قال له يا ابني يا بني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر أمر بالمعروف وانهى عن المنكر دي خضية كبيرة جدا انها بقى مسؤول عن البلد يقول لك ابو اردان ولا ابو فصادة لقوه مرة طائر صغير لمن لا يعرفه يعني طائر دا العصورة الحمامة كده وجدوا أبو, أبو, أبو, ابو فصادة ولا دقوا نايم على ظهره ورافع رجله للسماء قالوا له ايه اللي بتعمله ذا يا ابو فصادة قال والله سمعت من السماء هتنطبئ على الارض فاريد ان ارفع رجلي حتى اذا وقعت ان اسندها نقطة يقولوها لكن في حقيقة الامر رسالة فقال الاب لولده هو الله يقول كنوا قوامين لله كنوا قوامين لله مش قوامين لله يعني قوامين رمضان في صلاة القيام قوامين لله أي كنوا قوامين بالقسط بالعدل أقيموا العدل في الناس وأقيموا رسالة الإسلام فكأن الابن لما وجد الكلمة ضخمة جدا بيقول له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر كأنه قال له بس ده اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ده بيتباهدل بيتباهدل بيحصله اللي بيحصله وإحنا أدبيتنا امشي جنب الحيطة وماش حارف ما العلمة تعليش عن الحاجب والحيطان لها ودانوا الكلام ذا كله فكأنه قال لولده هذا فماذا قال الأب قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور فخرجت امه تعرف ان ان العباده تجهيز للامه لرسالتها ولمهمتها ولطريقها وان الذي يعبد الله يعبد الله عبادة يفصلها ويقطعها عن الرسالة مردودة عليه صلاة الصلاة يا إخوة الصلاة في أرض الرباط أجرها أرض الرباط يعني أرض الجهاد أجرها أعظم من الصلاة في المسجد الحرام الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل في مكة المكرمة ارسل في مكة المكرمة كان معاه صحابة لو أنهم يريدون الصلاة بمئة ألف صلاة ويعدوا جنب الكعبة وزمزم ويتطهروا ويبوا آخر جمال كانوا يستطيعون ولكنهم مات, مات أكثر من 95% من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غرباء بر مكة والمدينة لأنهم ينشرون الإسلام ولولا ذلك ما أسلمت مصر ولا أسلمت ليبيا ولا تونس ولا الجزائر ولا, ولا أسلمت سوريا ولا العراق ولا الأردن ولا أسلمت اندونيسيا ولا ماليزيا ولا الفلبين ولا باكستان ولا الأفغالستان ولا أسلم أحد يا إخوة العبادة لا تأتي لتأخذ الناس من رسالتها بل لترسلهم إلى هذه الرسالات فإذا جاء الوقت اليوم الذي ننفصل فيه عن رسالتنا ونعيش فقط كانما نعيش يعني لمجرد صيام وقيام وصلاه دون ان نعرف أننا نقوي انفسنا إذا فقد أهملنا ديننا الله يقول كتب عليكم السام لتقوا لتقوموا بالتقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نصوم ونترك الغاية وهي التقوى نصوم ونترك التقوى بهذا على العمل في سبيل الله حرام حرام سنلق الله عز وجل وأرجو أن أختم هذا الحديث فأن أقول لكم لو كان عندي ابني ودخلت ابتدائي ثم اعدادي ثم ثانوي ثم كليه الطب ثم ماجستير ثم دكتوراه وبعد ان اعددته كل هذا الاعداد وصار ممتازا بيذاكر قلت له بس ما شاء الله بقيت دكتور عظيم ومعاك دكتوراه اركن بقى في البيت انا, أنا اذا مخبول انما انا علمت ابتدائي واعدادي وثانوي وجمع وماجستير ودكتوراه وخليته دكتور عظيم علشان يعالج الناس عشان يوقف ولذلك ياخدوهم في المستشفيات ولو كانت على خطوط القتال ما تعلموا إلا لذلك نحن لا نربي بالصلاة وبالصيام قوما نعزلهم عن رسالتهم افيقوا ايها الناس افيقوا ايها الناس افيقوا ايها الناس يقول الله عز وجل في سوره الأنفال يا ايها الذين امنوا ثم يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وحياكم الله وحيا الله هذا المنبر عن أتاح لنا فرصة اللقاء الليلة بكم وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى والرشاد والسداد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <تصفيق> ختموا لنا خطواتنا نحو الجنان علماؤنا قفر لنا